لا بيدي ومجابتي كفني لا بيدي ومجابتي كفني يا أمة تظري فجر ولا تني يا أمة تظري فجر ولا تني بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن حصني ذا عصى سفا في موجه الفتن حصني ذا عصى سفا في الفتن والصبر زاد في شدة المحن والصبر زاد في شده المعاني فليهدموا بيتي بيتي من ابني فليهدموا بيتي بيتي من ابني أو خيمة نسجات من ريح كاموني أو خيمة نسجات من ريح كاموني سأظل أمطرهم أمطرهم حينما البراكيني سأظل أمطرهم أمطرهم حينما من يضيق مضبي مضبي الا الهوني لي يسكنوا ارضي وأكون في دنيا لي يسكنوا ارضي واكون في دنيا فليسفكوا دمنا فوق الثرى يجري دمنا فوق الثرى يجري لن يهتدوا ابدا في موطني الطيري لا يذو ابدا في موطني الطيري سنثور بركانا كانا ونكون كالجمر سنثور بركانا كانا ونكون كالجمر يا دولة الكفر يمرع وجهك الحمر يا دولة الكفر يمرع وجهك لن نطي يوما بالذل والقهري لن نرطضي يوما بالذل والقهري بارودتي بيدي, بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي, بيدي وبجعبتي كفني يا أمة تضري فجري ولا تهني يا أمة تضري فجري ولا يا أمة طغري, طغري فجري ولا تهني يا أمة طغري, طغري فجري